ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 فَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ التَّبَعُرِ الْضَوَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ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 وُفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 سمعنا منادي ينادي للإيمان منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا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 لعنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من له حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم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 ت بِلَمَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إلَكُم وَمَا أُنزِلَ إلََيهِم خَاشِعينَ للِل لَا يَشتَرونَ بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا أولا لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا صابرو اصبروا صابرو ورابطوا اتقوا الله اتقوا <تصفيق> الله لا